<تصفيق> إن الحمد لله نحمده نستعيد ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا سلام السيئة أعمالنا من يهدي الله فهو الموت ومن يضلل بألم تجد له وليا مرشداء أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا ويصرر يبيه إسوال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 يجاز يبلغ المراد من ادلة الاحكام الحافظ احمد بن علي بن حجر اسقلاني رحمه الله عليه بس بس يستباع حكمه قال لا يحلوا سلفه انه بيع بس ما خش بس ملاحظ شيء كثير تسوي لهم او ايش ك قرض لجل فلوستهم اللي رمز يعني تكلمت كيف يعني بذواني بذياتر شو من دون بس ما بس سريعين بس في رشيد دابين زري وكبر عكس تشيلك رشيد با صدوا عليك سنه باشه در کجا که باشته دلاری جددمه، باز بیشتر کام بکار دلودو مانچی. یعنی لپارهی لاس ال اکید انتخابال لفلوش نگی، بالمقابل قرضش داده. اگه ما بخویم بودینای داده، بخوی صد دلاره، بخوی دو صد دلاره، مستعیدم با صد و نزد دلاری بدیم، پنزد دلاری لاس ال اکید میشینم. مقابلیت، مقابلیه قرضه کم دیه، قرضه که اني سنفك لا نسخات يسيا اجي ناخذ دروسه كامل عقلي داي داي كشي بيزلوشي مش مشكله كبيره اكابلك لو نقول لك كاك هذا الدولار ما كانش دار مش دا غورينيا بالا اجي تسيدي يا بلووي لا بخات لي وي قال لك دايتي قدام دتهم او زو استغلي اللي زعلكا شكي خاطي لك هي خاطرك تنكي لا فلكي بزAIN طبعاً نو هنقول ما هو صار كُلّ قديم نبي نا كارداكير ربطنا بأوي، ماسك فلكي بزAIN لو يكلو يلصق بيشته أنا ودورسيني ما متصدف، طالع مثلاً أمداري ما توعي فشوف بستي دمتو أيجبس أيش أيش الله يني أيش الله يني يجلو على ما كان باس يمكن أيش الله يني بس أيش الله من دايم بس بخش شيء لسه موضوع الأخير ما قرين أتوم دايمًا ده مختصرة لسه موضوع شيء باس يقلع علماء على ما كان باس ووو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال ابتعت السوقي. مكري زيت السوقي عبد الله يقول عمر صلى الله عليه وسلم فالمثل الروه نمكري زيت نمكري لباغذار فلما استوجبته لقيني رجل تعالوا فعجل استوجبته يعني ابوه مالي من واتذب الله سألن ابوه مالي من لقيني رجل فأعطاني به ربعا حسنا هشتا ايوان ما زين هشتيا ايوان دريم مالي زيتك ايكري ابوه مالي بي كابلاك مديد بقاطنة شباشي دعني فأردت أن أضرب على يد الرجل طبعاً دائماً مصافحة لا يسعني مصافحة يعني رازيبون داس مينة دس بيزوري لم أبوب من البيت فأخذ رجل من خلفي بذراعي يقلب نشترون سكرتم أو تسكي فإذا هو سيد بن ثابت دي دي ثابتة. فقال لا تبيعه حيث بتاعته نيبنو... نيكري نيكري حيث بتاعته لو شينيكوا لا بيشل حتى تحوزوا الى رحلك حتى ذي بيوشيني شني خوت مخزني خوتك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أن تباعث سلاع حيث تبتع سكرة البيضاء صلى الله عليه وسلم قد غيكر دياء كالله أبدا هو لو شويني لا يذكره حتى يحوزها يحوزها التجار الى رحالهم توقب أذرقان كان ديبانا ناو ماهل شوين كان يقول أو ديبانا شوينيانا مخزانيانا رواه أحمد و أبو داود واللفظ له وصحاوه ابن حبان والحاكم <تصفيق> وعن رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع تمام مش دي لما نقول له يقول له بالبقيع قلت يا محمد اخوا صلى الله عليه وسلم ام ان اشتري لك بقيع شو هناك لا مدينه فابيع بالدنانير واخذ الدراهم أمن بالدينار دك ده او ده كم ده في الدراهم بلام كابرات درهم دراتي زير دراتي وأبيع بالدراهي وأخذ بالانير أم بدري معاملة كده كم او أول كاتي فارض على كده زير دراتي دروسها دروس نيا وأخوره أتو بدولار عشان بدكين دكان لسواقيه بلام بديان ليور يان بتم عشان بدكين دك بقولي ااا المهم دوبا لي جاوز أو ده هذا من هذا، ووفيه هذا من هذا، هذا من هذا، أو دشواز آية درست درس نية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر إخواني صلى الله عليه وسلم دومر زيد أنا بود دومر زيد درسته، أو دومر زيد أنا بود درس نية، يعني حلاله، قالم أن ليركش على مود أناها، نقل مطلق نية. أن تأخذها بسعر يومها. إستأنذك بابات مالي لبابات الميزان بعشرة. نسينا أي راشدية أخرى. تلفون دل دولتك، دلكا دولار باش دو دولار بسنديو، بسند دومان جدي. فارك أول دولار بسنديو. آه آه آه او ولاد بلا مال مالي دولار مالي دو مش شو دولار دو دي ما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 أوله نيرك لو أدويه فارح مبسوط أبوه أخبار نيرك أنا حرام أقولي بزيني لي شو لك بزيني لي وعنه رضي الله تعالى عنه قال نا صلى الله عز وجل النزشي متبقون عليه النزش بيتصل لك الكردن كابلا عقدة استكانتن روما ملكينيا ناخر سلام عشان كابلا صوميت بمشي والله كابلا من بس عليه دميه بقول قد ايه الصدق اوجه محجله لي ناسكري او اي ناس مقابل واللي قال له يبكري قام كابلها قر ولا بالوكري يوزوها او زوج لو حسنا هي يعني او أو أعجيب أعجيب أعجيب أعجيب متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقدة والمزابنة والمخابرة وعن السنة إلا أن تعلم تعال ليروك أنا حديثي رأوا الخمسة إلا بنماج وصعود المدي وحديثي ما أشتريش وعلى نسي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والملابدة والمزابنة روها المخالي أولاً المصطلحة كما قلت بأولي لوتان باسكم محاقلة كما تتحدث محاقلة لك لكي يقولون قرسل داري يا قرسل كاري بل يتكلم أنه رسول الله تعالى قرسل موزو ندوراوه بدنا يام بدانه زيك وعاصيتي أيدي دنيا لا فلوس تني خرسين وشيناي يعني يا لكن مزامي يعني ولا حرام قصدي بس بس ما بوا دو مخاضرة مخاضرة لا حد سقيدي مخاضرة بس اللي قال لي بعد كم مبلغ نو بروشتی بر ميوه میوه و دانه ویلا، با سوزی پیش از این که بگی مخاطره کلم برودی پایشیمون. بر روشتی بر ربومو میوه، لگد دانه ویلا با سوزی پیش از این بگیدن. هرست پیش از این بگیدن روز نیام معادا، معادا یک بابه نبیتن، آیاستیا، آو موز، یا نصف شورازی موز، اگر آتو لولاتشیبو، اگر لیبک تو بذکری. ببلاشي اتدقات ولا 3 دقايق دقيته بل ري دقي دقيق اجل قال له مو <تصفيق> لا بي سموز يعني اه هي يعني زوش يا اما بلا ما يزال نزيكا لجئينش يا شكل ما نيا. بلى وقنا جئين زايزني بفلاش. وقنا جئي. بلى موز نجي نجي اه, أه. ما دمر مذابه دي لا برستيل كاري بيني و, و او قصيره وي بغور يومته باوي مقابل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 بالده بيجي سايقير كيف باش نجي هذاك هذا خمسات هيك خمس تجلسوها سايق بادر نابي لا فيش خداد لا فيش يلا انا مشتاغلور ده دم قوم يلا اول لور ده بساندي لي مخلي ابي نازانيش باش تخربنيا باش كدور تسجي باشو بيدو ملامدا يعني بهالده لور ده ام جو دور دم مقابلي هي يك مقابل ملا يعني ترى الشتم بدل زيدان ملا مسا زيدان واترك سترزانك زيدانيا بلدانك مكاني كانت لو تبدل زيدانيه عيزه وشيو ينوض ورازي للكابلا تمحجي لكا بلسانك مساك مساك مساك مساك مساك مساك مساك مساك مساك مساك مساك مساك أو اللي كان أو بيقولي قمار، لا هو يعني أو أو كان أو عن تعبير لخنادق إلا أن تعلم، ليه إلا تعلم، ثنية إلا أن تعلم يعني هذه الشجرة إلا بعضها، أو داخل خرمانة إلا أو بشين يان بعتك هذا القطع من الخنم أو مجا لج مرضت منه بس مش عارف أو فين زمري لجلبى أو فين زمري لجلبى أوش لسان درزنيا لبرسي لبروي أو فين زلوانيه أو فين زقريبة ثال ولا قيمة كاتن أو فين زا أو كاني دي أو نخوش يوم فين زلواني بخري تماحجيني كذبي قولي إلا فين زا لواني ليكريتة كهذا استثنى كذن لوي درزنيا وهو دعوه فيك واضحا وهو لذلك كان كان مصلى مصالح رسول الله ايه فالمتعبه هجيه عن ايه عن طاوس عم ابن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان باش لذلك كان لا تلقوا الركبان انسان كاتك نفرق لدستري باشا لا الري دي دي بستبعزاري أنت تسير رجل يدغري له لو يلصق رجل يبخره أو جاي لبازار إنيا جاي لبازار إنيا له ده ياستقلاله وكذا ل لصهره مثلا أو أو <تصفيق> تلتشفتية. تلتشفتية. بس هو بيضوا البيج ميداني بس الحيوان البيج ميداني ما دام ميداني هاد هذا ولا يبيع حاضر لباد اه حاضر حاضر بعد أول الأشياء تلك أو ذول دشان أول كذا قلتوا عن وخصوص عمومي تدايا. ليرك أنزلت معناه أن يعلن استقبال القادمين إلى بلد لبيع بضائعهم هي حينما يتلقاهم استماس والدلالون خارج السوق الذي تباع فيه السلع وعلة التحريم غبن القادمين بشراء السلع منهم بأقل من قيمتها في السوق لو يمسعلش كم لبعض لا يبكر نوا قلتوا لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر للبعد بينقول قلت معناه تيا كذا حاضر لما ودشت الشيء نبضه شدشت قال لا يكون له سمسارا نبي توي تمشي أو لو يرسله أو ما له ما عندك لو كان ليك أنا نقطع شيء أو ما تمشي هلا نازاني بلوشي هلا نشتي ده نازاني ال شيخ بلوشتة كباشا أوه يا هلا شاري كسيقيت به يا خير دكتور ولا وعلم لوشك لو أتولينا ده اللي هو أنا يالمتين راتن ايش تشيلاتي بحوالي ياشق النيا كارت اشتغل اجمليبي متفق عليه لابن البخاري فالمذيه باشا بالوي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى الى سيد باتى سيده اشتق فهو بالخيار بس ليه رجعها باشا كادك لا تلقوا الجلب يجد بيني كدسيتر لسر يشتشل أو إليكري عبدكي نكري عبد روح عن خير فمن تلقى واشترى منه فإذا أتى سيده السوق وهو بالخيار لابيني عبدكي اشتشل كريا بيعوي أكدالي وي قولكي كادك قولكي فمن تلقى واشترى منه أكيد هذا هو كن جونك يي أنا صعب دكانك يي فهم صاحبك صاحبك صعبك يي صعبك يي من الخيانة دبني دبني بينك لا شو جباش دو يعني هل يمكنك ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل ده من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 لا نزيد نقي نسوي نقي أو تيار شليك أو لا نزيد مدوه نقي مسار نقي ده إجعنا تون إني باش نزيد مدوه لو باه بسي أو على من على دبي حاضر ديانة سدنا حاضر ديانة سدمني من الله هاتنا نقول شخص جيل الجيل هوبين يقولي بغض الجيل ما يقرب من أربعين وعنه رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبعدين قاسمك كبر حاضر لمو بعد يعني هيدا شتاشي ولا تنازشوا تنازشوش يعني كل نكا يقتصي زيادة على سر المكان نكا زيادة على سرى ما خد شكر النبي بس موقيلك زين لأ كابريءي ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا سب ابراهيم يا ناوي يا ابي ديني في روجي بس عندي 1000 دولار دي لا فيش ياتي يا دوجا سايليه دوقني على بي هو بالمقابل بيعطيك ولا يكتب على المتياحي ان يكون لك ما تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان والله لك ان تكون لك عليكم تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لا ان تكون لك ان إمام ابن ان إمام لك الظاهر أبو داوود ظاهر يسمع عزم دلوقتي عقدة كيف هسيلا قرار قطعي بس لا الجمهور ريوان راجحة أو كحرامة يشاك كحرامة <تقنعك> <تقنعك> <تقنع حرامة بس عقدة كيف صحيحة. وقولت حرامة. دلوزيكس ما لا دروسه ولا تسأل المرأة طلاق اختيا لتقرأ ما في إنائها يكذبتن جني دوام بيني جني يكرم دلتا ينطلق من دعي ينوع إناني ولا وأنا زنيت سقلا سبيا ليركنا وشتيه لا تسأل يعني دواي طلاق ما كانت والله بروي إياواتيا تأسيد لا يداكاثل لا يصوم المسلم على صوم المسلمين يقول الله يقولين لسيا صوم مصدر صامي سوم صوم وصواما اي عرض, السلعة وذكر عرض السلحة وذكر ثمنها عرض ثمنها أو لا يصوم المسلم على صوم ما مستعمر؟ ما؟ أما مثلاً شو شيل دم ما مستعمر؟ أنتوا ده ما تر. أو أو سوما وعن أبي ايوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين حبه يوم القيامة طبعاً أقول زاريه هذا قصدي زارية قصدي عبدة عبيدة ببيونية ولو حرج ذاك التو بعدين كنا فيك كذا بقول فيها دكاتيك داقك سد داقك ك كلامنا سيدنا إكره السنة ولا أو أفتهم ديتين سكين آخر بس داقك ليش أنت زال كاتو أول نهيه يكراه نبيه شنب يكروبي نقل فرق الله بينه وبين حبيبته يوم القيامه خاير رزك تلبيني لبيني لبيني خوش بيته دوله خطا امام محمد احمد التلميدي والحاكم ولكن يسعدي مقال الله شغل بالي صحيح بتصيح الى انا ولو شاعت فرق بينه وبين بين والده والدين. يعني دا دا عبد بابك يا لك كركي داك دا سكي داك نعرف كياس أوي يعني كيف يوشقش بخوازي دوم من دعليه بيجن بيرجعل عجب من دارك اللي جايب من وتم ناه نعرف تقريبا تقريبا قياسه وقت أصل أكادك بابك الدري ولا يكرقي مناعي داكم الدري تقي مناعي كرقي مناعي لا تقيك تقيك يعني أنا سمينة كوستي لي لي كري ولا ينام مثلا بيورشكم زوا عقد دبري بس هاي قالها أمن يعني عمر زم عليه أيوه هالجناح. لما جناحي متفقون عليه. طالع أيكيدي وتنشليني وما ليدي ويا سبلا. بلى ملاقر جناح. ما جوري صحيحة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال: أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين. في غمبل خراب المارب يكلم فبيعتهما بينهما. كريم. كريم سمك. تفرقت بك لذلك تذكرت تذكرت في رشمو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقام لي غمد اخوان المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما بروض بيانك بيان ولا تتبعهما الا جميعا ما رجع الى بك النبي ما ان براز بينا لو بسيك ده ذلك قالت دبرش يا وي هذ اللوائيه دوخوشك باللوائيه هم <تصفيق> زكي رضي انسان وقراتي خدمه فيه واود ذات الاوادق يعني هم يقدري انسان روع احمد ورجاله والثقات وقد الصحاوي ابن خزيمه وابن الجارود وابن عباد الحاكم والطبراني وابن قطان وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الغلص سعر المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر نرخ لمدينة الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى سعره نرخ برز زبوي فسعر لنا نرخ مال مودانه لو ما بنرخ هنا فقال الرسول إن الله هو المسعر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 عاد شيكري بن زعزع درهم، كاتك دعوة من خبير بول عقارات زبيري كل رحمة الله عليه رضي على أسماء يا أسماء كسيد الصديق كعشرين بشرية كاتك هو عادي فلوس دوا بس سالمجي بس فلوس بمليون سياسة قات غانترمو هم صاحب كأن يجون أتوت يكون عشرين بشرة بلي لوات كد أجي غلط ولا جوز أخيره الباني عن وقت الحاجة صاحبها قسم دكت هو نقطة نقطة يدوها مشت إمكشة باشكم قبله يقولون سطلة لبزجون يجبي سطلة تلفزيون وقتي صدام ييجو بعورتي هاي هو تل وقتي بقى نزاد دينار زو استا 30 دولار. بيبري دير فين كاع هو كازان ناري لدوقات ياتم بروجي حراما او قبلها بيداله. بله. مرحبا بك. ما او, أو, أو با 30 دولار. باشا دولار. دولار. تي دي ما ما صار ويجي يا دين قر مو بقدر يخوي يقوله بس انا دي قدره دمار لوكازا ذكري قدرنه هو له حقيقه هذه عيوس ما له دي له قدره بل اصل لك رين يعني انت وقازا زيد دك هذاك تي تي عليه كي يعني انت شيء شيء لو انا ما مصطى عليه ذلك اخي لو كنت زائد على قازا زلوي أتو عشان تبان زي كازانس قليلي أو زين كذي كان كذا بدرتني كأو تمعناه أولية أو او أتو زالني أو مظلومة أو بكرمتني وجب هذا صندفروشي بكرتي لي عندي أيش الشمانيه بس كوزلي عندي قارخ حلقة قارخ أو صوب يساقس أنا خلني إيش بيا أتو هذا تماشاك ابا فكيه مولا فتك اصوا على زميله ملي تقول ساني بازار البازار يا بوزا دولار ديال الفلوس هذه البازار يا او 40 درهم او ماشي ماشي وينها المزرعه اما انا ان باسيه ما مزرعين اصل لكليلو فلوس تن زميله دو قوتة آه أه أو لأ أه أه أو بيتن. بس يقول لك كولا لك كولا لك كولا وجا. كولا لك كولا لك كولا لك كولا لك كولا لك كولا لك إما أن ترفع من سألك إما أن تذهب عن سوقنا هل انت تتعلم انك لا قوتي تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان خلق ان يتقبل مواطن الشبوات، إمام عمر دائما رزاق أو هلا ودي يجي يقبل، أصل ما هو ما قيد لا مقابل، هي كذا سيد نيت بساري. أقول اليوم مثلا تروحن مقابل هيك ما غراني دفروش، لو هو ما غراني دفروش. آخر لا زاني دي بخبرني. مو بعض دارو بساري هو، بعض هو بسيبه، بسار بلانسار بلانسار إلا كذا وما ينني بسيه. عالم كذي دلتن هو لو بسيه دفروش، داري ده .ده يقولي ب لا ذيك ده دار الزميل. يو زميلي. يقدر أو وراء وراء. إمام عمر صايق على السردي كلاس درو اختي خويني نبوه لمقيشكو. أو حاكم بو لمقيشكو. حاكم قديت عليه مو مو تصير كوا أنا. أو وراء وراء علماء نابد قانون لمقيشكو. ضروري. وراء نه. ب ب عمر شقيبانك. أوه. إلى وقوا راك حاكمه في خوزله وابطن في انت باشاي مسائل ورائي علماء او الى اخوتي يا الحاكمك ورائي الى فرخه تطبيقك ها او اصب يعني لحسابه تقوى وراء كدري أتواني بي كيه؟ أتواني ملزمني كيه؟ كأنه يعني لو ساكم باش بله بي لو ساكم باش بله بي بالزباعات هل تتكلم أفضل؟ القابض الباصط الرازق هموا صفتك عن ما هي خائفة وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة إيدم ولا مال لخوي دكتور ده مهر مركز دوام لنا كا لو استناك مني قال شو تبي من خلك لو سبيانه شو سبي صعب ده أو كابنا بقول له تجي زين ما الان یک کم زد یک کم زد گذاره کار داشت باشه؟ از آن توصیه به قبل از آن کار میکنه پس دینار نوش میکنه 20 دینار اومد ماسته سه دلار دیگری و دیگه چیز دیناری امیدیم به 20 دیناری بتوان اما تاکنون یک رابطه نکرد رابطه نکردی تاکنون نکردیم نهش میگم اون برمی‌این اول موسایر هر کس شد کان اقولوا انا لو يدري بيته بيناش يتم ااا وان عمل عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ قال لك انا احتكار دجوي زمي الا اللقوطه قوتي ولقوتك ليش فينك ليش فينك عندك ذات برق دكه مثلا سوال لا عندك خل لاي خلتي اخوي كانت يقول اللي هو على اللي يقوله اسلام ان نوي ملله قوطيه سوبرين اخوه لوان قدنيه ما يقول ده كان ما له موز لدوكوت ودنيه دو موزي, موزي. موزي. موزي ده ده بيش له موزيلو ما ابيش له موزيلو بنيات كاديكادو نخلي لدني كاديكادو خو اخر دوزي دواني بنجلو باي كوي بريمال بنجلو ما مالك زلو مالك بنجيتين او ذا اولو زلو بنج ثورو سيدو بنج يا خونا ها خوادي ويشان تويا كوخاني ويشله سلطان القوي اويا فولا طقله ايوال بنج زسما معدل سلام عليكم بنج هل قينه سيلو بلنجا يعني لا انا كمو مليون و مليون خواش مش كيلو بلواني عادي دي برج سبوطه قاده قودي زغلو جيب فاطمه قاتا لقوت هل بجلوتا سعر قدام ذني حراما برار صوبه قد ني مليون صوبه كردستان ما اجري لو يسالك لعبي قود نيه قود که باز هر کام بودن ما با خیلی کوچک نیه کوچک نیه. که باز دو دو دو دو کوچک نیه دو احتکاری داری خوردنو چنینی. تم شکر جدید قوت نیه. لامگیش دیگه بلان بلان عتبری که ابراز ضمیری نیه قینا بالام احتکار همه بلان شيخ ويني لس دلواي قوت ويا خ. بالام بالام شیخ قويني شیخ قويني تاي ساري زانيد دري وايليدي هو ذا كان ذا سار باش بويدين سير با سارو با با البابو دات علدتي ساري لورينا سان سي وانا دري كامدا كات هبط هاي ساري كريوا هتا غرام في بس هاي بي قوتكش غرام دني زانيد هل داك هو السبب لو قوتك علماء او اجماع ليس من تقوتيا وجمع زالي او زوكي دي بازكي زي تسلم ورائيات تقوى زالي صوبيا او بابتانك وعلاقي بقوتونيا او اكتكالا صوبينكري توالي بشتري اوكو او و بردنا ما له على قمان قوت أبوك ولا قمان نا نا نا نا إجماعي قوت قوت عقمانية قوت هذه نبو او قوت أو نبو قوت هذي مقابل نبو عقمانية بيونية لو علاقة حراميه وق حراميه براميه واني وق ظنين اه منجدت قبل عقبه الاولي حتي مسائل التفيها هي هم مش ارجلي لو يتمدي لو وق ظنين بي ظنيله طيب يا حرامنا في ثلك تبعك قرقيهم غازي عليكا غلب حفز عليك تعفاز حراميه هذا السبب يقول لي مامسني قول لا خذني براموك مو شا اوينلتن سبب له مو قلت كشني بيدني بغير عشانها تيجي بدل يوخو لا لا باش لذاتي لذاتي. عقود لذاتيه لذاتي لذاتي او ذوك دي او لغيري هر قص على ذلك لغيري باش تلا باش حسب المقال باش نيو ايه طيب <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعده فهو بخير النظرين بعدين يحل لها. طبعا حشدر يعني مر ما هو شيء ذاكين عدو شيء شيء ذاكين عدو أنا كذا كان يجري بروشي فهو بخير النظرين بعد عن يعلبها بقسى نايدوش هتاش بقسى نايدوش أبو الزباد كذا يبروشي بعده يبروشتي يقلب دوانا إن شاء أمسكها تبيني دو دو رزقني أبو أو كأو شيري ليه كان يان عبوي ذاكك أو شيري كده نام ويتل يان مقابل اللي يديه ترشيلي خاليا أو عند خُرماه مقابل، يا خُرماه عن بين دوكان وشريكة هو، استباده ذكره متفقون هو بالخيال ثلاثة أيام، اختيال ابن الصهود لما سيروجان، وفي رواية له علقها البخاري، وزاد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني هذا بعشكة ميتن، قال البخاري والتمر أكثر. وعن النبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شتة محبلا محبلا يعني مصرا يعني شيردر يعني شير شير فر فردها فليرد معها صاعا جرانديا ووإيش كده أبو ديار إلا تشيشبو اللي بيشيش شير فربو هاي كده جران جراندو كده جراندو ب صاع كمري لقالي بجرانتوه رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تاملين عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعامين طبعاً صبرة هل أنت الجنم على بذرته؟ هل أنت الجنم على بذرته؟ أو بذرته صبرة أو زورخين زورخين في بذرته أه أو قوسة جنم قوسة جنم أو بدن فادخلها دوب فيها. في بينهم بني خالد رضي خستاناري فنالت أصابعه باللعن. رضي نبأرشي تربو فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ أي خاوني أو غانة وتسيا؟ لو ترى؟ قال صارت السماء يا رسول الله. والله ما بعري يا بعري بيكتيان. فقال أبلا جعلته أو قطعني؟ طال فلانة رجلي كم بني خالد رضي أنا ما بيتمشي ليه شلاقي شو غير ظالم مجرم لا خائن هذا اتق الله غشاش غشاش فيرعون صدوب أبدين بيعملون غصان لما لو يديه إلا تخيح الكا ذي ذا هذا لا جعلته فقطعا ندته الذي كي يراه الناس داخل قديمين من غشب ليس مني لرواد الشعائر للمسلمات من غشب لا وليس منا بل ما هو رواد او اي قسمه هو يعني قبائلها هشت تقول يعني عن عبد الله بن رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم من نار على بصيرة رات ورضي الله علية بيستعند عسل رضي الله علية بيستعند عسل عبد الله وضعيف عبد الله كريم ولا يزال ضعيفا الاشوين اخوه يعني لك عتوا حتى يبيعه ممن يتغده خمرا حتى او كاتبه اوانيك أو دياني بكنا عرق سيدي سنة باشا دريم الله بولو عيدة ماني اه اواني اه, آه, آه, آه, آه, آه مرحلة كي مايه قولاقي مايه يعني لبو عرقي وضعي باش تردبي اوان دا زانا سوقد لو رضعي تليل ووضعي عرقي باشا فقد دق دق النار على بصيرة او بخوي أجري او خوشكت كت بصيرات يعني أجايلية هندك زي ديني ديني كبل أنا أديكروشي لا زالين دوسيتي كبل برتقالي لا زالين دوسيتي لا زالين يقولوا عرقي ديانة عرقينية رضو الطبري لا حسن سبحانك الله ونعم التسدي لا لا لا ناس تخبروك أنا دوم إليك واخذ دعوان الحمد لله رب العالمين.